صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفَرَأيَ تَمَنِّتَ خَذَ إلَهَهُ هَوَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاءً فَمَنِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فَإِنْ كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْ قَالُوا أَتُوبُ إلَى اللَّهِ إلَّا أَنْ قَالُوا أَتُوبُ إلَى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيكُمُ سُمَّيْمِيّتُكُمْ ثم سُمَّ ثم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 وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْتِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ, ومأواكم النار ما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله